وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثاقَهُمْ ومنك وَمِن كَوْمٍ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثاقًا غَليظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عُصِّدْتِهِمْ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 هناك ابتلي المؤمنون وزرزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَدْعُونَ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الضُّعْبَ فَرِيقاً تَقُتُرُونَ وَتَسْهُونَ فَرِيقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن سراحا جميلا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 ومن يغنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتزونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وَمَرْأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعْمَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ثَالِكُمْ أَطْهَرُ لِكُلُّ بِكُمْ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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا